وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالدينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سادقين فكلن أخذنا بذلك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 خلق الله السنوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون